ولربك فاصبر فإذا نقرفنا قور فإذا نقرفنا قور فذلك يوم إذن يوم عسير على الكافرين غير يسير ذُئن ومن خلقت واحدة وجعلت له ما لم ممدوداً وبنين شهوداً ومهدت له تمهيداً ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيداً فأرهقه صعوداً انّه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم لقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر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 الكتاب والمؤمنون، ولا يُعْتَقَبَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُونَ، وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَغْرَضَ اللَّهُ بِهَاذَا مَثَلَ، كَذَلِكَ الله اللَّهُ مَنْ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 يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الخاص